السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله أخوتنا الفاضلات الكريمات العفيفات الطيبات ربنا يبارك للإسلام فيكم ويبارك فيكم للإسلام يا رباللهم أمين ربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم استعملنا ولا تستبدل لو عرفو لأحبوه لو عرفول دينه لو عرفو لصاروا أعظم أنصر لي في الحياة آخ يا عالم لو عرفتم محمد بن عبد الله. اه يا عالم لو عرفت رسول الله واخلاق رسول الله وعظمت رسول الله اه يا عالم لو حد يقول لكم ان اخلاء المسلمين الوقت ملهاش دعوة باخلاق محمد ولا اخلاق الاسلام اه يا جماعة لو حد يقول للعالم ان اخلاق العرب اللي عايشين في اوروبا وامريكا نزلين ينفقوا اموالهم على المعاصي هناك وملهمش دعوة باخلاق الدين دعوة بأخلاق محمد ابن عبد الله دولة من الدول الاوربية الشهيرة جدا العالم بتاعها عبارة عن نص أحمر ونص أبيض العالم بتاعها نص أحمر ونص أبيض بس ده العالم بتاعها دولة من الدور الأوروبية الشهيرة العالم بتاعها ده قصته إيه قصته إن كان في واحد كان في يوم الأمازيل دولة في حرب مع دولة تانية فظلت الدولة التانية تحاصر يعني هذه البلد فكان في راجل من أهل الشهامة في هذه البلد ربط النص تحت من جسمه ربطه بجلد سميك جدا ودخل بالسيف فضل يقاتل لحد ما نصه الفؤان اتقطع وبقى دم خالص وسأل على النص الثاني فلما كشفوا النص التحتاني بعد ما اتقتل بالصمود الرهيب بتاعه وبقى والبلد نجت من الاحتلال لقوا النص التاني لما اتكشف الجلد الابيض اللي كان حطه حوالين نص التحتاني لقوا نص التحتاني ابيض ونص الفؤاني من ضرب الصيوف كله احمر فمن قطر انبهارهم بشهامة ذلك الرجل من قطر انبهارهم بهذه الشهامة خلوا المنظر ده هو منظر علم الدولة بتاعتهم الى ذلك اليوم نص الفؤاني احمر والنص التحتاني ابيض اخواني في الله الشهامة صفة الناس بتنبهر بيها صفة اللي يشوفها بيذهل فيها ولكن ماذا لو علم العالم شهامة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ماذا لو علم العالم شهامة هذا النبي وإيجابيته ومسندته وإغافته النبي عليه الصلاة والسلام كان سند لكل واحد لكل واحد بيتعرض لمشكلة هو تنسوا اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت هو تنسوا وقفته مع جابر لما تديانا وقفهم مصممين انه يديهم فلوس فلوسهم ولا يملك ايه وقت انسوا شهمته مع سلمان الفريسي لما كان عبده مطلوب منه 300 نخلة عشان يتحرر والنبي عليه صمزة رحهم له بأيديه ايه وقت انسوا شهمته مع جابر لما كان الجمل بتاعه مريض والنبي اشترى منه الجمل واداله الفلوس ورجع الجمل عشان يسنده عشان يقوله انت ما انتشل وحدك في الدنيا دي انا معاك يا جابر يا ابن عبد الله بعد ما بوك مات وسبلك تسع بنات و أنا معاك لحد ما تسد الديونك أنا معاك لحد ما تتجوز أنا معاك لحد ما تقف على رجلك يا جابر يا ابن عبد الله و تنسوا شهامة النبه اللي تكلمنا عنها المرة اللي فاتت لما بيقول أنا وكافل الياتيم في الجنة كهتين لما بيقول الساعة على الأرمالة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله و تنسوا دين الشهامة اللي احنا فيها يا جماعة يا في العرض على الله ربنا بيسأل العبد على الشهامة في العرض على الله من ضمنها سألت العرض على الله الشهامة إن الله تعالى يقول يوم القيامة عبدي ده العرض على الله مردت فلم تعودني وكيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين أما علمت أن عبدي فلان مرد فلان الضعيف الغلبان اللي ما كانش حد بيهتم بيه فلان اللي لما مرد ده هو ما حدش عبره دهو ليه ماوقفتش جنب بعض ليه ما أغستش أخوك ليه ما نصرت شخوك عبدي استطعمتك فلم تطعمني يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين أما علمت أن عبدي فلان استطعمك أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت لو ذلك عندي عبدي استسقيتك فلم تسقني يا رب كيف أسقيك أما علمت أن عبدي فلان استسقات ما وقفتش مع الناس ليه ما أغاستش اللي طلبوا منك الإغاسة ليه ما بقتش شهم في الدنيا ليه الله يسأل يوم القيامة عن الشهامة يا جماعة الدين بتاعنا ده الإسلام دين الشهامة الاسلام بيتكلم على الشهمه شهامه النبي عليه الصلاه والسلام كانت من اسباب اسلام الناس من المواقف اللي بتهز القلب في الشهامه موقف النبي عليه الصلاه والسلام مع ثمامه ثمامه بن اسال ده صحابي من الصحابه ولكن كان قائد من قوات الكفر في الجزيره العربيه وكان راجل اعمال كبير وكان مورد قمح في الجزيره العربيه لمكه والغره وكان راجل شهم جدا هذا الرجل اسامه ثمامه اسر ان النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه كان عارف ان ثمام شهم وعارف انه لازم يتعامل مع تركيبة انسان شهم وان الشهم ما بيهزوش قد الشهامة لان الانسان الشهم دائما شاف ندلت الناس فبيبقى دائما اول ما بيشوف واحد شهم بيميل انهم يتصاحبوا مع بعض وانهم يبقوا حبايا انه عليه صلى الله عليه في سارية في المسجد ليه عشان يكسروا عشان يوريه الصحابة غصبا عنه عشان يوريه الرجولة بتاعت الصحابة عشان يوريه الدين د وراح لأول يوم قال له ماذا عندك يا ثمامة إنه بعد السلام وقف قدامه ثمامة واقف بكبرياء شهم والشهمة ما بيتكسرش أبدا قال له يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم أنا قال مش هيسبوك لو قتلتني مش هتتساب وإن تعفو تعفو عن شاكر أنا راجل لو إنت عملت معايا حركة رجولة مش هنسهالك وإن تطلب المال خذ منه ما شأت عندنا فلوس كتير عايز عشر عشر عشر مليون خد اللي إنت عايزه بس تس النبع لسه صنسابه لسه جاله تاني يوم يا ثمابة ماذا عندك يا ثمابة في جديد في حاجة شفتها هزتك قال له يا محمد ما تكسرش برضه ان تقتل تقتل ذا دم خد بالك اهلي مش هيسيبهك وان تعفو تعفو عن شاكر انا راجل انا راجل وهتشوف انا راجل قد ايه لو انت اكرمتني وسبتني وإن طرد المال أعطيناك منه ما شئت إنها بعليس أسلام سابه ومشي ثالث يوم جاله وقال له يا ثمامة ماذا عندك يا ثمامة كلامك الأخير إيه ما عندش جديدة يا محمد إن تقتل تقتل زادم إن تعفو تعفو عن شاكر ان طرد من المال فأخوز منه ما شئت إنها بعليس أسلام قرأ الشهامة فعنين ثمامة ما كانش ينفع أن النبي يطلب منه مال مهما كان محتاج مال ما كانش ينفع لأن النبي شهن وقرأ الشهامة في عنقوث ثمامة واهم عنده ثمامة من اي مال في الدنيا قال لهم اطلقوه سيبوه مش عايزين منه حاجة ارجع يا ثمامة الى قومك معزز مكرم مناش هاخد منك اي شيء ولا هأذيك باي اذى ثمامة انبهر بشهامة النبى عليه الصلاة والسلام الشهامة بتبهر يا جماعة الشهامة بتدخل نفس الاسلام يا جماعة والله العظيم لو ملتزم واحد في دفعة وكان شهم مع إخوانه وكان راجل مع إخوانه الدفعة كلها تلتزم بسبب شهمته لو واحدة بس شهمة مع أخواتها الدنيا كلها تقبل عليها بسبب شهمتها لو واحد مننا شهم مع عائلته أنا مش عايزك تكلم عائلتك وإخواتك وصحابك عن الدين أنا عايزك تبقى راجل معاهم أنا عايزك تقف معهم في مشاكلهم أنا عايزك تحسسهم انك سند كلمة سمعتها يعني أنا والله ولا كلمة سمعتها لم أكن أتخيلها ناس يعني من حبيبي يعني وقريبي يعني, يعني بعضهم بيحتاج ظروف بيقع في مشاكل والواحد اللهم ملك الحمد يعني إيه بجد نفسي مسؤولنا روح لهم سمعت كلمة من واحد منهم غريبة قول بيقول أنت لما بتسافر ببقى الآن لأن لما بيحصل مشكلة أو حد من إنا بيقع يعني سبحان الله جماعة لو إحنا بقنا كنت بجده يا جمعة لو كلنا بقنا كنت بجده يا جماعة لو كلنا ربنا رزقنا الشهامة مع الجميع لأن أخلاق النبي عليه السلام كانت مع الجميع لو وقفنا مع الجرنة في مشاكلهم لو وقفنا مع أرحمنا في مشاكلهم لو وقفنا مع الأمة في مشاكلها الشهامة يا إخواني في الله اللي يقولك الفلسطينيين يستهلوا وما هو ما اللي بقعوا بلدهم وهو ده دين هي بإخلاق دي النبي عليه السلام ثمامة قرأ الشهامة فعنين للنبي عليه الصلاة والسلام انطلق مرجعش بلده راح اختثل وام راجع للنبي عليه الصلاة والسلام وشهد الشهدين في المسجد وقال له يا محمد كان وجهك أبغض الوجوه إلي والآن هو أحب الوجوه إلي والله يا محمد ما كان بلد أبغض إلى قلبي من بلدك فصارت أحب البلد إلى قلبي والله يا محمد ما كان دين أبغض إلى قلبي من دينك فصار أحب الأديان إليه يا جماعة الانقلاب اللي حصل في حادثه مما نفسها بالشهامة شفتوا الناس لو شفتنا بهذه الرجولة الناس هتنقلب قد إيه الناس اللي كرهت الطار الإسلامي هتبقى بتموت في حب الطار الإسلامي لو بقت الأخلاق دي هي الأخلاق بتاعتنا لشين كده الإسلام تكلم عن هذا الخلق العظيم الملايكة عندها شهامة الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان للمساجد اوتادا هم اوتادوها يعني المساجد لها عواميد اه رسول الله عواميد الخرصانة لا لا لا لا العباد اللي عاديين يعبوده ربنا فيها للنهار لهم جلساء من الملائكة الملائكة اول ما بتلاقي واحد عابد محافظ على جلسة الضحة تيجي تقعد معك كل يوم جلسة الضحة مثلا اذا غابوا سألوا عنهم الشهامة يا جماعة لما بقعد في الدرس وقول للشباب يا جماعة لو واحد منكم غاب أو واحد غاب من ورشة من ورش اللي بعد الدرس يا جماعة اسألوا عن اخوانكم يا جماعة إذا غاب السألوا عنهم الملايكة عندها شهامة وإذا كانوا مرضى عدوهم عيادة المريض شهامة وإذا كانوا في حاجة اعانوهم يقافوا معهم ويسندوهم ويلقوا كرامات بتاع صلوهم يعني الملايكة عندها شهامة يعني الشهامة دي من صفات الملائكة ده الشهامة دي من صفات الانبياء سيدنا موسى في القصص ها؟ ولما تواجهت القاء مدين وجد عليه ولما تواجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين رايح جعان وعطشان ومطارد وخايف وعايز اي حد يغيثه سيدنا موسى دخل موقف رهيب يا جماعة ربنا بيصور موقف يزلزل القلب سيدنا موسى رايح ابن كثير بيقول جلد بطنه دخل في ظهره من كتر الجوع واخضر جلد بطنه من كتر اكل ورق الشجر دخل هيموت على حد يغ وجد عليه أمة من الناس يسقون فسيدنا مسأل استراح على الناس عشان يقولهم حد يلحقني ووجد من دونهم امرأتين تذودان لا فتتين حتى ربنا قال امرأتين يعني يمكن لعل لأن السن جوازه متأخر حتى محدش راضي يتجوزهم لحاجتهم ويغذهم في الحاجة بتاعتهم ودي من الندالة ان يبقى فيه واحدة بلغة 30 سنة وما واحد راضي يتجوزها وفيش واحد راضي ان هو يسطرها ويصنها وجد من دونهم امرأتين تذ سيدنا موسى الجعز ازاي فست... اتنين ستات قاعدين يهشوا الغنم والرجالة قاعدين يتملى المياه من البقر وسايبين الستات المنظر جعزوا قالوا ما خطبوكما سيدنا موسى الجعز يا جماعة الخطب ده يعمل امر الجلل الامر المهول ما خطبوكما انا يا شفت واحدة بنت شابة جميلة شايله على كتفها الاسمنت والخرسانه وبتطلع مع الرجاله في الـ في الـ في الفاعل في, في صب الخرسانه المنظر ده ازاي كل اللي عدوا في الشارع ما قالوش ما خاطبكم ازاي النا... الناس ما حدتش بتغيث بعض يا جماعه الناس ممكن تشوف واحد مرمي في الشارع ما حدش يقول له ما خاطبك الناس ممكن تشوف فتاه بتصرخ لان واحد على موتوسيكل سرق شنطتها وطلع يجري حدش ما حدش يقولها ما خاطبك الناس قاعده ماشيه يعني يقولك لو جالك الطفان حط ابنك تحت رجلك إلا من رحم الله سيدنا موسى ألهم ما خطبكما قالت في نفس واحد من كتر الكرب اللي هم فيه لا نسقي حتى يصدر الرعاء لما دول بيمشوا ما بيردوشي خلوها نسقي ماية للغنم إلا لما يمشوا وأبونا شيخ كبير وانا سألت عن أبوكم بيستعطفهم الكرب اللي هم فيه ما صدقوا لقوا راجل شهن ما صدقوا لقوا واحد عنده شهامة عارفين سيدنا موسى عمل زي يا جماعة عمل زي واحد دخل مصلحة كومية يقضي مصلحة وهو عنده ورقة صعبة انها تتقضي قوي فداخل على الموظف لسه داخل لقى الموظف مسك ستة كبيرة لها مصلحة وبيشتمها بيقول لها ايه بشي طلعي برة قدامه حاجة من يا يقف مع المصلحة يا يقف مع الشهامة يا يقف مع مصلحته ويسكت عشان الراجل يعديله ورقته يا يقف مع الست وساعتها الراجل لا يمكن يعديله ورقته وسيدنا موسى لانه شهمه لان الدين بتاعنا دين الشهامة سيدنا موسى قرر انه يقف معه الاخلاق والمبادئ قال ما خطبك ما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاق وابونا شيخ كبير فصقى لهما بالعافية جبلهم المية غصبا عن الناس ودهم المية شام محتاج بس شام محتاج حد يغيث ويتخلى عن البشر ثم تولى إلى الظل يعني تولى زهب إلى ما هو أولى عارف أن الناس دي لا يمكن هتعملوا حاجة الأندل مع دول مش هيبقى عندهم شهمة مع هو تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير انا رب ما عدش لي أمل غيرك خلاص يا رب أنا مطارد وجعان وعطشان ومليش مأوى ويه مصر كلها بتدور عليه يا رب اروح فين يا رب ما غيرك فجاءت وحدهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لانا ربنا فرجع عليه قالت احدهما يا ابي تستاجر ربنا تدل وظيفه قال اني أريد أن امكحك احد بناتي ربنا تدل عروسه على أن تأجرني ثمانيه حجاج ربنا تدل عقد عمل مستمر الشهامه ربنا فرج كل كروباته بسببها الشهامه ربنا اصطفى النبي بسببها زي ما ربنا اصطفى النبي عليه الصلاه والسلام النبي بسبب شهامته الشام ربنا بيصطفيه الشام ربنا بيفرج كروباته الشام ربنا بيقول له والله لا يخزيك الله ابدا زي ما السيده خديجه النبي عليه الصلاة والسلام شهامه الدين بتاعنا ده دين شهامه يا جماعه عشان كده شهامه النبي قلبت حياه الصحابه صحابه طلعوا عندهم شهامه تاريخيه كان في غلام يتيم في المدينه المنوره فالغلام محتاج نخله عشان يكمل بيته فجاره قال له اديني النخله جاره مرضاش طب ده غلام يتيم راح للنبي عليه الصلاه والسلام النبي نادى جاره قال له اعطيني النخله قال له لا قال له اعطيني النخله ولك بها في الجنه قال له لا قال له النبي لا ربنا نزل في قرآن وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة يعني ربنا نزل القرآن في الندالة في سورة الأعلى في سورة الليل ربنا نزل القرآن في الأندال يطلق إلى يوم القيامة قال له لا أبو الدحداح كان عنده 600 نخلة راح للراجل قال له تاخد 600 نخلة وتديني نخلة النخلة بتاعتك 600 نخلة عشان الشهامة عشان الشهامة هتدخلوا الجنة 600 نخلة الرجل طبعا قال له ماشي موافق ادا له 600 نخلة وخد النخلة اداها لليتيم عشان قلب اليتيم ما يكسرش مات ابو الدحداح بعدها النبي عليه الصلاة والسلام أبو الدحداح راح لمراته قال لا اخرجي وأخرجي الأولاد من الحديقة اللي فاستمت مغلة لدرجة أولاده كان في بقهم تمر طلعوا من بقهم بصقوه عشان خلاص دي طلعت لله سبحانه وتعالى مات أبو الدحداح فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على قبره وهو يقول كم من عزق رداح وفي رواية كم من عزق رواح لابد حداح في الجنة كم يعني عدد لا يحصى لا يحصى يعني شهامته دخلته الجنه شهامته خلت ربنا يديله اضعاف اضعاف اضعاف اللي ضحى بيه انسان شهم يا جماعه صحابه في غزوه تبوك كان بيركبوا 6 على البعير الواحد كل واحد يركب كيلو ويمشي 6 5 كيلو على رجليه شهامه كان ممكن صاحب الدبه دي ولا ياخدها وخلاص شهامه تشاركوا وشالوا بعض عشان اللي معاه دبه يجود بيها ويبقى شهم بيها مع اللي معاهوش كان الخمسة بيخمسوا في الطبراية كل واحد يبص التمريه شويه لما حصلت المجاعه القاتله اللي كانت هتقتل الجيش في غزوه تبوك يعني شا... النبي عليه الصلاه والسلام لانه نبي شهب لانه الا نصرت إن لم بانصر بني كعب وكان ده سبب فتح مكه النبي عليه الصلاه والسلام لما كان يحصل خيانه كان يقوم حرب عشان الخيانه غزوه مؤت بسبب الخيانه لما رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك غسان اتلو لم اول فتح مكه معركة فتح مكه بسبب الخيانه لما قتل ناس من بني كعب في وهو بينه وبين عهد انهم يدفعوا عنهم النبي عليه الصلاة والسلام من شهامته انه كان يقيم الحروب من اجل الخيانة لما تحصل حالة خيانة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع اصحابه في كل موقفهم النبي عليه الصلاة والسلام كان شخصية مليء بالشهامة في حياته مليء بالموقف الايجابية في حياته يعني نفسي ان انا يعني اتكلم معاكم عن الشهامة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام والوقفات الرجولية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجبر خاطر النبي للناس سيدنا علي بن أبي طالب النبي عليه السلام خارج في تابوك فعلي بن أبي طالب سأبو أميرne على المدينة فعليز اعلان Onda نفسه يبقى مع النبي عليه السلام علي بن أبي طالب في خيبر كان بيموت ونام في الأرض من عينه قال أنا أتقلف عن رسول الله شألوه راح خيبر مع النبي الميتشال عليه سلام علي بن أبي طالب في تابوك كانه يموت يا رسول في المدينة النبي عليه السلام ما هنش عليه إنه يكسر قلب علي قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى موس لفني في قومي. انت مني بمنزلة هروم من موسى. جبر الخطر يا جماعة. ده اسمه جبر الخطر. اسمه ان, ان, ان النبي ما كانش, كانش بيقز حد. ما كانش بيجرح حد. ما كانش بيسيب حد قلبه مجروح من غير ما يوسيه. ما كانش بيسيب حد في ازمة او في ديء او في عذاب. من غير ما يفرج عنه الكرب اللي هو فيه النبي عليه الصلاه والسلام كان شخصيه مليانه ايجابيه عشان كده مراته السيده خديجه كانت شخصيه مليانه ايجابيه كمان خديجه كانت يعني سيده اعمال غنيه جدا كان ممكن زي واحده تشتري ذهب وتعين ذهب وتشتري حته الارض وتشتري بيتين وتعين فلوسها السيده خديجه شخصيه ايجابيه جدا فتجرد بالفلوس بتاعتها واختنت النبي عليه الصلاه والسلام كان شخصيه ايجابيه والجو الشخصيه ايجابيه والبيت هو اللي خرج منه الدعوه الله والصفة دي هي الصفة اللي ربنا سبحانه وتعالى استفى النبي عليه السلام بسببها واصطفى خديجة زوجته بسببها إن جات فرصة باذن الله سبحانه وتعالى هنقف حلقة خطيرة جميعه مع صفة من الصفات الخطيرة للنبي عليه السلام الإيجابية كان نفسك أتكلم عن الإيجابية مع الشهامة ولكن سبحانه الله قدر ربنا هيبقى لها لقاء لوحدة الإيجابية عند النبي عليه السلام صفة الإيجابية إزاي النبي كان إيجابي في حياته إزاي النبي عليه السلام كان ايجابي في حل كل مشكلة وجهته في الحياه ووجهة الامة في الحياة يلا بسرعة بقى رجالة توصياتنا ايه في حلقة الشهامة رقم واحد الشهامة مع الامة الشهامة مع غزة الشهامة مع فلسطين الشهامة مع المجاهدين في كل ما في العالم الشهامة مع مع كل دولة اسلامية رقم مع احتاجة الشهامة ما بين الدعوات الاسلامية وبعضها ما فيش حاجة اسمها ان انا ثلفي وانت تبليغي انا لو حصل مشكلة للتبليغ magnificent دعوة ك dessus اصدل ثلف الشهامة بين الدعاء وبعض الشهامة بين أهل الدين وبعض الشهامة بين الدعوات الإسلامية وبعض يا أخوانا سمعتها من أخي كان تاجر مخدراته تاب قال لنا لما كنا بنتاجر في المخدرات كان لما واحد مننا ما بيقدرش يصرف على بيته كان يروح يسلم نفسه للبوليف قلت له ليه ده يروح في مصيبة قال لي لأن إخواته في اتجارة المخدرات كانوا هيصرفوا على بيته لما هو يتسجن أضعف ما هو يصرف هو عايش شهامة حتى لو عشان المصلحة حتى لو عشان لما هم كمان يتقبض عليهم يتفرف عليهم إنما شهامة شهامة جماعة الواحد لما بيشوف رمز من رموز الشيعة وهو واقف كده بيتكلم بشهامة كده ويقول يا أمريكا روحي وهما ممكن في السر بينهم وبين أمريكا ما بينهم من المفاوضات والاتفاقيات والتنصيقيات يا يعني, يعني واحد من مشايخنا كان له كلمة حلو قوي يقول ما عندناش فنجاري بق يا عم حتى لو فنجاري بق يخلي عندنا عايزين يا إخوانا فين الشهامة الصادقة اللي بنتعلمها من الدين بتاعنا تلاتة الشهامة مع إخوانك ومع أخواتك الشهامة مع إخوانك اللي عندهم مشكلة ما تعملش ودن من طين وود من عجين ما تسقعش هدانك ما تقولش العين بصيرة والإيد بصيرة ما تقولش الفلوس في الدولاب لما حد يحتاجها إن شاء الله قولولي يا جماعة احد اخواننا لما واحد يحتاج يروح يديله فلوس يقول مش محتاج هيقول له خليها معاك حتى لو ما رجعها زي ما هي انا ما قلت لكش حاجه بس خليها عندك مش عندي عندك انت الشهامه الموقف الرابع الشهامه مع الفقراء والمساكين واليتامى والارامل بس زي ما النبي قال الساعي على الارمله مش اللي بيرمي لها 20 جنيه كل شهر انا وكافل اليتيم مش اللي بيرمله 50 جنيه كل شهر كفاله كامله سعي كامل يبقى كان جوزها لسه عايش كان ابوها لسه عايش كان ابوه لسه هو ده يا اخوانا هي دي الشهامه بتاعه الاسلام هي دي الشهامه اللي ربنا مع نبي في الفردوس الأعلى الشهامة بترفع في الفردوس الأعلى حسن الخلق بيرفع في الفردوس الأعلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله إن أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا على قد ما نكسب هذه الصفة المسندة والإغافة على قد ما ربنا لا يمكن يسيبك ولا يمكن ما يغيثكش ولا يمكن ما يبقاش معاك طول ما انت مع عباد الله وطول ما انت بتغيث عباد الله ربنا يبارك فيكم وربنا يسددكم انزلي روح يشوف دار أيتام انزل روح شوف يتيمك فلو انزلي روحي شوفي ملجئ زوريه كل اسبوع انزل روح شوف يتيم الخصاص للزياره كل اسبوع تبقى ام بديل وانت انزلي ليتيمه كل اسبوع تبقى ام بديله يا اخواننا لما تسمعوا ان غزه في ازمه اقفوا معاها يا اخواننا لما تسمعوا ان اخ في ازمه اقفوا معاه يا اخواننا اقفوا مع بعض سندوا بعض اغيثوا بعض يبقى احنا كده على طريق محمد بن الله ربنا يسددكم وربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم وربنا بيكم الاسلام اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم ولا تستبدل بنا اللهم ولا تستبدل بنا انك ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك استغفرك استغفرك, أستغفرك. أستغفرك. أستغفرك. وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا